أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما تأثر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قين لهم تمتعوا حتى حين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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قانوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوما طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا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 فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فوين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم انما دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحون هذا ام انتم لا تبصرون يسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فآكِهِنَّ بما آتَاهُم رَبُّهُم ورَقَاهُم رَبُّهُم عذاب الجحيم. قولوا اشعبوا هنيا ام تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين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 يتنازعون فيها كأسا لا فِيهَا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا بل يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا شَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِي مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُنِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون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 ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَنَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثانثة الأخرى لَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ <الذكر> الْأُنثَىٰ <الذك> تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة نيسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 وإن مَا ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَاءَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي شُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِيرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَع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 فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا اللَّهِ وَاعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 حكمة بانغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد مُهتِعينَ إلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَزَدُجِرٌ فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَتَصِيرَ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابٍ وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ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 إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاسْطَابِذُ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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٌ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَانِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ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 ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر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 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَرِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 كُلَّ يَوْمٍ هو فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءَ إِنَّ رَبَّكُمَا لَكَاذِبَانَ سَنَفْرُغُنَّكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءَ إِنَّ وَالَّذِينَ اسْتَطَاعُوا أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَمَا أَنَا إِلَٰهٌ رَّبُّكُمَا تكذبان فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانِ فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْشٌ وَلَا جَانٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان فبئ اي الاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جننتان فبئ اي الاء ربكما تكذبان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 فيهمَا مِن كُّ فَكهةٍ زوجَان فَبِأَّ آلَ إ رَبّكُمات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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَمَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عيْنَانِ نَبَّ خَتَانِ فَمِأَّ آلَ إِ رَبّكُمَا تُكَِّبًا فيِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخْلُ وَرُمَانُ فبأي آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حول مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 وعلى سرن موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباليق وكأس من معين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 وحور عين كأمثال اللؤنء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغما ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين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 إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ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 وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم ما انكم أيها الضالون المكذبون لا من شجر مزقوم فما لئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون الشرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو تصدقون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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهرون ان لمغرمون بل نحن محرومون افرئيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المانزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فنولا تشكرون اف رايتم النار التي تورون انتم ان شجرتها ام نحن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 فلا أقسم بمواقع نجوم، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ الَّذِي تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كريمٌ فِي كِتَابِ مَكْنُونِ الَّا يَمَسْرُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون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 وَمَا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ يَمِينٍ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَمَا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ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 وَمَا لَكُم لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوٓكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِسَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِسَاقَكُمْ إِنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خاندين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا يُضْرِبُونَ نَقْتَ بِاسْمِ النُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مشفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 لكي لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختان فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 ثمّ قفينا على آثارهم برسننا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم